الحمد لله. لله رب العالمين الحمد كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينضغي لجلال وجهه وعظه السلطان الحمد لا ينقضع ولا يسنى عدد ما حمده سبحانه الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره جل جلاله الغافلون وأشهد أن لا إله إلا الله أحد أحد طرق صمد لا والد ولا ولد رب عزيز قادر لمجزين قد سجل صاحب المملكة القائمة والعزة الدائمة شعاع من رضاك يكفي غضب ملوك أهل الأرض ولمحة من غضبك تنفق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا قطرة من طيب جهدك تبلأ الأرض ليا ونطرف بعين رضاك تجعل الكافر وليا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومصطفه ومجتباه اللهم صف وسلم على سيدنا محمد الأولين وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمد بالآخذين وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ بالفلاءٍ أعلى إلى يوم الدين أما بعد إخوتي إحزاب رسول البحر تزحموا جزتكم وخيراً إخوتيكم أنا قمت بكشفين جميعاً كي انهلوا لأنها تنهروا لأمره وخضئوا الزادي إن شاء الله تزحموا طرح وتذكروا مقام مقام العباد بين يدي رف العباد يوم القيام موضوع خطوتنا اليوم بنيته من حمد الله صبارك وتعالى انطلاقا على ما يحدث في الآونة الأخيرة في المدان الإسلامية وفي بلدنا الحبيب. وما يشيع في أنهان الشباب وما أراه مكتوبا على صفحات الجرائد والمجلال وأسمعه في بعض القنوات إن كان حقا قبلناه أو حقا أريد به باطل قبلنا فحواه وانتهينا عن مقصده الذي أريده وإن كان باطلا حاربنا ولست أكل بإبطار كل ما أذكره ولا بتحقيقي كل ما أذكره ولكن من مقام كحامل للأمانة أمانة الدعوة يلزمني أن أقوض في هذا لأكر برأي أمام الشباب الذين يتكون في هذا الرأي إسهاما في إحقاق الحق وإبطال الضاطئ هناك ثورة شبابية نعم لكن لا يذهبن بكم أيها الشباب الحماس بعيدا إلى حد أن تسقطوا حكمة الشلو فتعمم هذا الرأي على كل أصول أمه فإن المقصد إن كان حسنا فإن ذيول هذه المقصد قد تفسد عليكم هذه الحسمة قرأت في أغرب ما قرأت مقال بعنوان حكمة الشباب حكمة الشباب هكذا ويختم مقاله بقوله أيها الشيوخ لا داعي لحكمتكم فقد ضرجت حكمتنا نحن الشباب. وهذا المقال كتبه ربما شاب في عمر 22 سنة أو 23 سنة أي نبج للحكمة هذه؟ أي نبج للحكمة هذه؟ لا أستخف بأن هناك من الشباب من يستطيع أن يكون حكيما كحكمة دي. الشيوخ لكن الناذر لا حكم له. نعم هناك شباب قاموا مقام الشيوخ لكن لا تنسحبوا هذه الفكرة على الأمة جميعا حتى لا تقود الأمة نفسها بشبابها دون شيوخها نقول أن الأمة تحتاج إلى حكمة الشيوخ وسواعد الشباب وهؤلاء الشباب سيرصرون في يوم الأيام شيوخا وأطفالهم سيسرون شباباً فيأخذون المشعل فيأخذون الأمة بحكمتهم وبالسواعي بأبنائهم وهكذا حمل الأمانة أيها الإخوة ينزمه شرطان ذكر في قول ربنا التبارس والتعالى إِنَّا عَرَبْنَا نَمَانَةَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ وَالْجِبَالِ فألينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جميلاً من هذا الأمر أن ما يعكس هذا الخلط في عدم حمل الأمانة أو في فساد حملها إنه كان ظلوماً جغولاً ظلما من الظلم وضد الظلم العدل فحصل أن أول شرطين حمل الأمانة هو العدل جهولة من الجهل وضده العلم فحصل أن ثاني الشرطين هو العلم فالعدل والعلم شرطان أساسيان في حمل الأمانة كيف مكانت هذه الأمانة والمقصد في الأمانة في هذه الآية بالذات هي أمانة التشريع التي تنظم منهج الاستخلاف لأن الله تبارك وتعالى اختار أن يكون البشر خلفاءه في الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعد في الأرض خليفة خليفة آدم. فطمع الملائكة في الاستخلاص وطمع إدلس في الاستخلاص لكن طمع الملائكة كان محمودا لأنه كان بنية سليمة وأظهر مقصودا بالله تبارك وتعالى بالتعريض حينما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كأنه تعريب لقولهم اجعلنا خلفاء الأرض وأما إبليس فطمعه أخفاه ولم يهده لله والله تبارك والتعالى يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور قالوا فنزل إبليس إلى الأرض فعبد الله في كل شبر من الأرض ما ترك شبرا من الأرض إلا وله فيه لله سجدة قال أهل العلم إبليس أعبد أهل الأرض قاطبة والناس تلعنه في البدو والحضر لماذا؟ لأن هؤلاء طمعهم كان بإخلاص وبإبداء وهذا طمعه كان بحسب وبإغضاء لذلك في آخر الآية ربنا تبارك ودعال أقرا للإخبار الملائكة أنه كان يعلم ما يبدون ما تبدون وما كنتم تكتمون ما تبدون أيها الملائكة وما كنتم تكتمون تعريض بالضم أي ما أبداه أو ما أحفره ليس وما كثمه في نفسه فأول امتحان لتحقيق إظهار معنى الاستحقاق الاستخلاص أيهم يستحقوا الاستخلاص ربنا تبارك وتعالى أول اختبار في العلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبعوني بأسماء هؤلاء لم ينبعوهم لأن الملائكة لا تحتاج إلى المسميات هي في الملائكة الأعلى لها وظيفة خاصة وميزة خاصة وبنية خاصة وأداع خاص وقومها الله تبارك وتعالى بمقومات تغنيها عن المسميات إلا في بابها في عقد الوحيد وأمدها ربنا بأجنحة تطوش سبع طباقة في أقل من لبح البصنة لكن الإنسان خلق الله بحاجة إلى هذه فخلق في آدم هذا الوعاء الذي يستوعب معنى العلم ولذلك أصل البشر الستر والعلم والعلم لأن أصل البشر آدم وآدم خلقهما في الجنة مصطور العورة وليس مكشوفا حتى لا يقول قائل مولاد عرايا نقول أصولنا بالسماء وليس في الأرض وخلقه فعلمه وكان اصل فيه العلم قبل ان يلد ذريته. ثم خلق فيه عدل النبوة وارسله نبيه. اي انجله الى الارض نبيه فهو اول انبياء. فلا حجب لمن يقول باصل الجهل والعري والانحاج. لان الظلام لا يكون اصلا زفادة. ام ان السؤال القديم الجديد الذي نشب ظلما إلى معنى الفلسفة وإن كنت أذم ما فيها تقريبا هل سبق الليل النهار أم النهار الليل الدجاجة أم البيضة البيضة أم الدجاجة سؤال صحيف رغم أن الحق لجلج ظاهر وواضح الوحي كتاب الله الذي أوحاه إلى اللوح المحفوظ سنة قبل خلق ادم كما ذكر ابن كفير وذكره البخاري اخرج هذا الحبيث البخاري في صحيحه في قضية محاججة ادم لموسى حينما قال موسى لادم في السماء قال انت ادم قال نعم قال الذي خلق الله بيدين قال نعم ونفخا فيه من الروحه? قال نعم. قال واسجد له ملائكته? قال نعم. قال واسكنه جنته? قال نعم. قال فما الذي حملك ان اخرجتنا من الجنة? فقال ادم عليه السلام. وانت موسى ابن عمران? قال نعم. الذي ارصله الله الى ذنيه اسرائيل? قال نعم. وانزل عليه الطوراة? قال نعم. واستطاه الله كلامه. قال نعم. قال اتجد في الضورات انني اقدم من الذكر? ام الذكر اقدم? قال بل الذكر اقدم. قال فهل تجد في الذكر? فعصى ادم ربه فغوى. قال نعم. قال نفع سلم فحج ادم موسى. اي غنبه. فحج ادم موسى. بمعنى غنجة. فصار ان الذكر منهج استباقي لما هذا الخرق لم يخلق الله تبارك وتعالى العباد إلا وقد كتب لهم المنهج منهج حياة فيه كل شيء ولا أقول من كل شيء وقد سبق أن نبهناكم إلى أن سيدنا عبد الله بن عباس سؤال قالوا هل تجد كل شيء في القرآن قال نعم. قال عن اي شيء نسألك تجده في القرآن؟ قال نعم. قال فهل في القرآن ما يدعون الى السواك؟ قال نعم. قال اين يوجد؟ قال في قول الله تبارك وتعالى ما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فقده. موجود. ما اتاكم الرسول فاخذوه. وما نهاكم عنه فنتهو وسأل ونبهتكم عليه رجل غربي رجلا مسلما قال أنتم تتبجحون بأن كل شيء موجود في قرآنكم قال هذا هذه عقيدتنا وأنا أكون بذلك قال إني سائلك سؤالا أجبني من خلال كتابكم القرآن قال هذا السؤال قال كيلو جرام من الطحين كن نستطيع ان نعجل منها من خبزة هل في القرآن؟ قال والله اجده ثم اخذ الهاتف واتصل باحد الخبازين المعروف عن يعرفه فقال يا اخي خمسين كيلو من الطحين كن يعطي من الخبزة قال له الخباز كذا وكذا فاقفل الهاتف واجاب سائلة قال يقول الخباز كذا وكذا قال أنت أجبتني من خيال خباب أنا سألتك أن تجب في قال والله أجبتك من خلال القرآن قال وكيف ذلك قال إنك تجد في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن لا تعلم فيه كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديك ولا من خلف وتمت كلمات ربك صدقا وعلم لا مبتلك. في المضامين وعدلا في العنوين. شرطين او شرطة حظ الامانة العلم والعدل. فلا يجوز للجاهل ان يحمل الامانة ولا للظالم ان يحمل الامانة. هناك نموذجان في التاريخ. نموذجان يستحقان هذا الحب. نموذج موسى عليه السلام موسى عليه السلام حينما خرج الى قرية مدين ونزل عند مورد الماء ورأى فتاتان او فتتين تنهدان عن بضعفهما فسقى لهما وحمل حضرا كان يؤرق مشيتهما ثم دفع بالناس الذين يخضمون هؤلاء الفتيات فسقى لهما ثم رجعت إلى أبيهم الشيخ وبالمناسبة أبوهما ليس شعيب النبي هذا الشيخ مديان ليس تزام مع موسى فلما رأى شيخ مديان ابنتيه قد رجعت باكرتين مبكرتين سعدهم عن السبب قالت كان من أمرنا كذا وكذا رأينا فتاة يقال له موسى وهو من بني اسرائيل كان من قوته كذا وفعلن كذا فقال شعيد اذهب لأحد اذهب اليه واطلبيه لأشكر له أجر هذه السقيان من أسل إليكم معروفا فكافبوا فجاء اليه أحد البناء وقد إن أبي يدعوك يدعوك لأخذ الشكر فما كان من موسى عليه السلام إلا أن قال سير خلفي وهي التي ستريه الطريق قالت وإن ضللت الطريق قال إن رأيتني قد ضللت الطريق فحملي حضرا وارميه إلى الطريق لأتبع الحجر لما كان من ذلك حتى يغضى ترفعه عنه من تشعين أمانة ولم أمانة أمانة فلما وصلت البنت قالت لأبيها يا أبت استاجره إن خير من استأذرت القوي الأمين صرتان قوة علم وأمانة عدل إن خير من استأذرت القوي الأمين فرضب شعيب غيرتا منه على ابنته كيف عارفت أنه قوي وأمين قالت أن مقوته ففي سقياه وكان من أمره كذا وكذا وأنا أمالته فلن يتر خلفي وإنما أصارني خلفه وكان كنت أفعل كذا وكذا فزوجه إحدى جنتيه بمهر أنه استرعاه ثمانية حجاج أو عشرة حجاج على أحد الأجلين النموذج الثاني هو نموذج روسف الصديق عليه السلام. يوسف الصديق حينما تحقق له التمكن في الارض والوقوف بين يدي الملك وانهار ضراءته وتفسير رؤياه وتصديق الملك لذلك استشاره ماذا سنفعل? قال اجعلني على خزائن مصر. وفي قراءة نام مصر. اني حقيظٌ. عليم. حفظ الامانة والعلم فحصل فيه العدل والعلم شرطان لم يتقدم لهذه المهمة الا حينما اندعنا للحق واعلن انه يتوفر على الشرطين هل تتوفرون مجمعين ايها الشباب على هذين الشرطين لتقودوا الامة بهذه الحكمة دون الرجوع الى حكمة العلماء ما اراه في سوريا يندله الجبيد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي. رغم مواقفه التي يختلف معها جميع علماء الدنيا ربما. لكن يبقى عالم. موروفه في الكتب. يعني اذا قطعناه لفكراته. لماذا نحرق كتوبه? تحرق كتاب فقه السيرة هكذا? هالفقه السيرة هو الذي قال مقاله مؤخرا محمد سعيد رمضان البوطي. يجب ان نفرق بين محكمة الفقه محاكمة الفكر. لا اجد غضابة في ان اخذ الحديث من رجل القبوري. لكنني اخذ منه علم الحديث ولا اخذ منه القبورية. ولا اجد غضابة ان اخذ الحكمة من شيعيه. لكنني اخذ الحكمة التي توافق شرعه واطرف شريعته. وليس هذا معنى انني اوافقه. لا. انني صلى الله عليه وسلم قال التمسوا الحكمة من افواه الفجار. يعني حتى افواه الفجار تستطيع ان تأخذ منها الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشد من شعر امي ابن ابي الصوت. وكان يستنشده لأحد الصحابة اسمه الشريد بن سويد. فيسمعه. وكان يعجبه شعره. فإذا انتهى يقول آمن شعره وفي حديث كاد يسلم ولكن هذا لم يخلط به الأوراق إن الذي أريد بهذه الأمة أكبر مما ستطورون أريد بها أن ينقلب شبابها على علمائهم فيتحقق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الكبير المتعالي للجلال والاطلاق المنزه عن الكفئ والند والمثال وصلاه ربي وسلامه على ذلك القطط الطهور غراس الحق وينبوع النور وعلى اله واطراف اصحاب الافادات السليمه والقيم المستقيمه وعلى من استنى بهدوه واقتفى خطاهم الى يوم الدين الجزاء اي واحد السؤال اقول رجل يعني تجادل مع زوجته فوصل إلى حد غضبه إلى حد أن قال لها أن تطالق فهل يحصل منه الطلاق فولا يعني الطلاق ليس لعبة في أفوال الرجال ليس لعبة يعني كل أردان قراجل يغضب مع زوجته فيهددها للطلاق يوم وغضان وكذا ثم يسأل فيقول طلقة الغضب لا تحتسب نعم، لا تحتسل ولكن إذا تكررت تقررت فسأل الرجل إذا غضب في كل مرة قال غضب فأخطأ لسانه ولم يعم يقول قال أنت طالق فسألوه قال إنها غلطة مطبعية لكن ماذا تفعل ان استمرت المطبعة في الخلط كل يوم؟ إذا تكرر ذلك تقرر حتى لا يصير الطلاق ذلبه ثلاثة أشياء لا استهزاء بهن الظهار والتزويج والطلاق. الظهار والتزويج والطلاق. اذا قال الرجل اللي الرجل زوجته كبير فيه. رضيه لا لم ازوج كبير. في نظر. واذا قال الرجل امرأته انت طارق. ثم قال لا انت غست طارق. يعني لعباء. هو هذا لا يفهم عن العسما. تقول العسما في درجة معنى يطلق متى يشاء ويقام متى يشاء. لا أبدا وأن يقول رجل المرأة علي كظهر أمي ما أنت علي محررة يقول في الصباح وفي المسائل يجامعها دون كفارة ودون كذبا هذا خلط وهذا مبالما يؤدي إلى مفاسد الاجتماعية التي نراها الآن لذلك طلق الغضب في وإن كان ثلاثا قال أهل العلم إذا تحقق أنه غضب مستنفر بحيث يعلم هذا الرجل أنه لم يكن يعي يقول فلا يحصل الطلاق لكن إذا تكرر منه يتحفظ عليه جاء إلى الحسن بن عبد رضي الله تعالى عنه أرضا وقال قد طلقت امرأتي غضبا تسعا وتساء مئة مرة قال طلقتها مئة مرة غضبا قال إني أحمل عنك تسعة وثسعين. إني أحمل عنك تسعة وتسعين ولم تحصل منك إلا واحدة ولم تحصل منك إلا واحدة فكثرا فيها وبعض العلماء قال الطلاق إذا تكرر بالغضب صار غير الغضب لذلك يلزم الإنسان ميدر الغضب وسلح دياله مع امرأتي إما ذلك يفسد منه ما يربطه بها بحول الله التبارك وتعالى ألا هذا أنا شاب أحبكم في الأحبكم الله لأفنان فيه اسألكم الدعاء بالشفاء انه اعاني بعض الامراض منذ اثنتين عشرة سنة رزهم الله خيره اسأل الله رب العرش العظيم, الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الله هم شفيه وشافيه نسميع مردم المسلمين يا رب العالمين اللهم جعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من متفرق سالما من الشر ويه ولا تجعل هنا ولا عندنا ولا معنا شقيا ولا محروم واشفع لنا من النار بعفوك وادخلنا جنات رحمتك يا عظيم الرضا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين الله أكبر لغنمه الشهداء وعجه السعاداء ونولى النبلاء وحلم الأملياء وكرامة الأولياء يا من لا يشغله شمع عن سمع ولا تغلده المسائد ولا يرمه الححم الحين أذقنا يا ربنا برض عفوك وحلاوة مغفرتك وحلاوة مغفرتك واذكرت لهم أمير المؤمنين يلالة الملك محصدا السادس كل عدمنا يا رب خير السائس واذكرت لهم قمضه على درب النفائد واذكرت من الحواشين الشياطين والوساوس والهواجس وأقر عينه بولي عهدي وصيوه وسهر إخواني اللهم إنا نسألك التقى والعفاق والرزق الحلال والكفاق اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب وإثم والغنيمة من كل ذر وحسنات اللهم إنا نسألك التقى والعفاق والرزق الحلال والكفاق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارضنا حبك وحبنا يحب وحب كل دعى ان إلى الى حبك حبنا فيك عليه السلام وحب من يحبنا بك عليه السلام وحب كل عمل يقليمنا إلى حبنا بك عليه السلام ربنا اطعم جياع الصومال يا رب العالمين اللهم اطعم جياع الصومال يا رب العالمين ولا تؤاخذنا بذلك من فاصعب يقول ما جاع قرن بك ثم علي وانا اسال اي ذخمه هذه التي اجاعت مدينة بك او قريه هما انا نسالك مصطفى في, في المقادير هما انا نسالك مصطفى مجرا في, في المقادير هما انا في, في المقادير وهو مصطفى على سيد محمد الاولي وصد على سيد محمد الاخير وصد على سيدنا محمد الملائكه علوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المصطفين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله اكبر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 اعتدلوا تراصوا يرحمكم الله حاذوا بين المناكب والأقدم تزاحموا لينوا لإخوانكم تزاحموا قدر الامكان تخرجوا شي شوية بخير لا يعني لكين لإخوانكم قرموا تستغران عزيزي عزيزي تخرجوا شي واحد تستغرون لإمنال شوية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى والذي خلق فسوا والذي قذر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غفاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَأَن يَسِّرَكَ لِلْيُسْرَى فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْ مَا يَعْمَلُونَ سَإِنَّكَ هُم مِّنْ يَخْشَوْنَهَا وَيَتَجَنَّبُهَا لَشَقًا الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ نَأْمُوتُ فِيهَا وَلَا نَحْيَا وَلَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُوْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَ إِنَّ هَذَا لَفِ الصَّحُفِ ذُولًا صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله أكبر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 آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوُفُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِلْنِ الْمَنْفُوُفُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازينه فهو في عيشه الراضيه وان ما من خفت موازينه kamaniya na'un Allahu akbar